واشهد أن لا إله إلا الله أليه الصالحين واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلواته الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالليلة هي ليلة الحادي عشر ومضى ثلث الشهر كثير منا لم يدرك سرعة انقضاء الشمي أنا قلت لكم قبلا الضيف على عجل أياما معدودات وهكذا مواسم الخيرات تنقضي سريعا وتمضي جميعا ويقتنمها من اقتنمها ويفرط المفرط ويندم النادم ولا تساعة مندم فهذا الشهر موسم عظيم من أجمع مواسم الخيرات والبركات وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أدرك شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عليه الصلاة والسلام حين قال له جبريل عليه الصلاة والسلام ذلك فمن المجتهد ومن الذي الل... اجتهد فمن المجتهد الذي اجتهد في العشر الأول وهذا من الله جل وعلا يرجى له بأن يواصل اجتهاده في هذه العشر الأوسط حتى يصل إلى مبتغاه ومطلوبه في العشر الأواخر من رمضان فيكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه العشر شد مئزره وإيقظ أهله وحي الليلة كلها صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ينام في في العشر الأواخر من رمضان. كان قبل ذلك، قبل في في الأول وفي الأوسط قام يخلط الليلة يعني يخلط القيامة بالنوم. لكن إذا دخل عليه العشر شد مئزره شد المئزر يتضمن معنيين، يتضمن الاجتهاد في العبادة، وتضمن كذلك اعتزال النساء، شد مئزره وأيقظ أهله. يعتني بأهله عليه الصلاة والسلام يوقظهم للصلاة وحيى الليل كلها صلى الله عليه وسلم فهذا المشاهد بإذن الله جل وعلا قوة البدايات تقود بإذن الله جل وعلا إلى كمال النهايات ومن المفرد الذي دخل الشهر ولم ولم يقض للضيفي قدره ولم يستعد له استعداده ولم يأخذ له اهبته فشهو ينقضي منه وهو ينظر إلى انقضائه وهو يتعجب من سرعة انقضائه لكنه لا يفعل شيئا غير التعجب يعني لا يبادر ولا يراجع نفسه لماذا هو يعني لماذا لا يشتهد كما اشتهد غيره والناس بين موفق وبين مخزول لكن من كان مفرطا في العشر الأول فليستعن بالله وليوده بإذن الله جل وعلا ويحاول أن يواصل فيبادر في ما فاته يبتدر ما فاته ويشهد في العشر الأواصل حتى يدخل إلى العشر الأواخر من رمضان وقد استعد قلبه وقد نشطت روحه لاستقبال العشر الأواخر من رمضان وأنتم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه الله عز وجل لم يترك سنة الاعتكاف عليه الصلاة والسلام والاعتكاف هو عقوف القلب على الله عز وجل ونزوم النساجد للعبادة والاعتكاف حتى يخلص القلب يعكف القلب حتى يعكف القلب على الله عز وجل فكان يعتكف العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام التماسا لليلة القضي في الوتر من الأيام من من لياليها وفي العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام اعتكف عشرين يوما عليه الصلاة والسلام وكان ذلك على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا كان لقرب الوفاة والتي نزلت إشاراتها في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مفهومها فهذه علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواما فهم ذلك عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وفهمه الحب، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا المسألة يعني ليست بالهينة، وأنا وأنت لا ندري هل يعني يعني ستطول أعمارنا إلى أن يعني يختب لنا هذا الشهر بإذن الله جل وعلا كما نرجو يا بالخير. أم أنه أم يعني قد تقصوا الأعمار عن ذلك وهندرك ندرك شهرا آخر في هذا الجمع, الجمع الميمون كل سنة نجتمع هذا الجمع العظيم خجوه المقبلة والأرواح مؤتلفة بفضل الله سبحانه وتعالى والجميع يبتغي رحمة الله عز وجل يبتغي ما عنده سبحانه وتعالى الله أعلم وتلك الأيام نداولها بين الناس فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصب، فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى رب الله من أنفسكم خيرا والعادة عند كثير من الناس في العشر الأوسط من رمضان بأنه يصيبهم نوع من الفترة والفطور في الحقيقة ليس هذا داء ليس هذا داء المشتهدين وأهل الحزم والعزم على الـ على الـ يعني على خلاف هذه الحالة أهل, أهل الإيمان وأهل محبة الله عز وجل هم يزدادون من الطاعة في العشر الأواسط من رمضان يزدادون أكثر من من العشر الأوائل حتى يبذلوا غاية ما عندهم في العشر الأواخر لكن الفطوم هنا هيسبب سقط عندك العادة أنه يعني يحدث نوع من الفطوم فانتقم هذا الفطوم بالاستعانة بالله عز وجل بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاعتصام به والدعاء والتوفيق ويد الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل بأي شيء نستعين على قصر الأمل قال والله قال ما أدلي إنما هو توفيق إمام أحمد إمام أهل, أهل السنة إمام أهل السنة رحمه الله تعالى قالوا سألوا بأي شيء نستعين على قصر الأمل قال ما أدلي إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى أن, أن, أن يوفق الله عز وجل العبد لهذا المعنى وكذلك, غير وكذلك غيرها من المعاني من معاني المحبة والشوق لله سبحانه وتعالى والإنابة إليه كل هذه المعاني هي من التوفيق والتوفيق له أسبابه وكلكم تعلمون أسباب التوفيق ملزمة التقوى وملزمة الابدسل أوامة الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن النواهي هو من هو من أعظم من أسباب التوفيق والكثير من الناس يشتكي لماذا يعني ونحن في يعني مر علينا عشرة أيام من رمضان لا كذا الواحد منا يحس يعني بأنس بالانس مع رمضان ويحس بنوع من الفرحة والسرور بعضنا هكذا البعض الحمد لله هو من أول الشهر هو مختبط بهذا الشهر ويعلم ما له وما عليه ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويعلم أنه قد حبس نفسه على هذا الشهر لعله يخرج منه وقد أعتقه الله عز وجل من النار احنا يعني كما قال العقلاء التحلي بالفضائل لا يكون إلا بعد التخلي من الفضائل. لا يمكن أبدا أن يشتمع أن تشتمع الفضائل مع مع الرزائل. لا أبدا. دائما التحلي بعد التخلي. فلذلك كان ينبغي دخول هذا الشهر بتوبة لله سبحانه وتعالى. توبة. والتوبة هنا التي تنفع العبد التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها. قال جل وعلا يا أيها الذين من توبوا إلى الله توبة النصوح عسى بكم أي كفوا عنكم سيءاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين منوا معه الآية الشاهد أمر الله جل وعلا بالتوبة النصوح والتوبة النصوح هي التي لا تبقي ذنبا كثير من الناس دخل رمضان وهو زال هو يعلم من نفسه الذنوب التي يقع فيها. فلم يتوب لله جل وعلا توبة النصوح يقصر الطوبة على بعض الذنوب دون بعض فما أبقاه من الذنوب يمنع عنه الفضائل فالتحلي بالفضائل بعد التخلي من المزائل إذا كان ينبغي أن تنظف قلبك جميعا بتوبة النصوح لله سبحانه وتعالى توبة لا تبقي ولا تذاب لا تبقي رياء ولا تبقي يعني عجبا ولا تبقي كبرا ولا تبكي ذنبا ولا تبكي معصية وكل واحد كما قال الله كما وكل وكل مئن كما قال الله جل على بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة ولو ألقى معذرا قلت علينا الآن سورة التوبة وسورة التوبة من أواخر سورة قوم نزولا وهي مضمّنة معاني كثيرة وهي تسمى بسورة التوبة تسمى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا يسميها الفضحة لأنها فضحت أسباب المنافقين، وهذ وهاتك أستواهم الذين يتشدقون بال بالإسلام والإيمان وقلوبهم خواء، وهذا هو المنافق ولعظم ول هذا الداء على هذه الأمة ضمن الله عز وجل آخر رسول آخر رسول يقان نزولا ضمنها هذا الداء. فلم يزل الله جل وعلا يكشف عن أصواتهم ويحتكم يا أستارهم ومنهم ومنهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون يعني تصيبهم الضب والهلع ومنهم الذين ومنهم الذين يؤذون النبي ولا يمكن أن تحدث أذن النبي صلوات أذية النبي صلوات الله وسلام عليه من من مؤمن ويقولون هو أذن أذن يسمع أي شيء يعني يقال له في فيبكتهم الله عز وجل قل أذن خير لكم واحد النبي يستمع لكم هذا أفضل لكم أفضل من أن يستمع لكم أصلا وأنتم ليسوا أهلا للاستماع قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم من, ومنهم من عاهد الله لأني أتانا من فضله لنصدقنا ولنكوننا من الصالحين فلما أتاهم من فضي بخلو بي وتولوا واعذوب فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلفوا الله ما وعدوه ما كانوا كذبت ومن حالكم من العرب منافقون ومن المدينة مارضوا على النفاق حتى من أهل المدينة مارضوا على التموض على النفاق وتمضصوا عليه نحاولنا قوة إلا بالله داء نضال فلذلك جاءت آخر سورة بإرشاد المؤمنين إلى التوبة العامة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصاء الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف وحيم الآية دي نزلت في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك بعد كم سنة جهاد؟ ثلاثة عشر عاماً في مكة جهد وتسع سنوات حتى نزول هذه الآية. يعني بعد اثنين وعشرين عاماً جهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجهد الصحابة وبذلوا فيها النفس والنفيس والغالية والرخيص ونزلت هذه الآية لتدل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر ودايماً الذين اتبعوا في ساعة العصا وهذا هذا دليل صدق الإيمان. أنه لم يتخلى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في وقت الشدة. وقت الابتلاء. لأن من الناس من يعبد الله جل وعلا على الرغبة والرهبة. ومن الناس من يعبد الله على على حرف. فإن أصابه خير نطمئن به. وإن أصابته فتنته ننقلب على وجه. خسر الدنيا. هو الآخرة. ذلك هو الخصوان المبيد لا. أو الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين تبعوه في ساعة العصى في الضيق في الشدة وهذا هو برهان الإيمان الصادق لأن الابتلاء لابد منه حسب الناس حسب الناس أي يتركوا أي يقولوا أمن وهم لا يفتنون ولقد خدفة الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذي لا صدق ولا يعلمون الكاذبين طيب ورب العالمين يعلم ولا لا يعلم يعلم لكن لابد أن يظهر بين الناس صدق الصادق وكذب الكاذب لمدة أن يظهر هذا بين الناس هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى إذن بعد هذه السنوات ويطوب الله على النبي والمؤمنين وعلى المهاجرين والأنصار وهم خيو الأمم بعد الأنبياء والموصلين لتعلم تعلم أن التوبة هي أول الطريق وهي أوسطه وهي آخره وهي وظيفة العمر ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فدونك يا عبد الله توبة من الآن توبة نصوحة توبة نصوحة تقدمها لله عز وجل ويعلم الله عز وجل منك الصدق توبة لا تبقي ولا تظهر من الذنوب والأسام وتعزم وتترك المعاصي وكل واحد يعلم من نفسه كما كما كما يعلم الله منه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معزية توبة صوحة فيما بقي من من رمضان لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم ولو ولو تأملت لفظ الآية تجد أن توبة العبد بين توبتين توبة قبل أن يتوب توبة بعد أن يتوب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين يتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم من ضعفاء الإيمان ثم تاب عليهم توبة أخرى إنه... ثم تاب عليهم إنه بهم ورؤفه ورحيه إذن أنت لن تتوب حتى يأذن الله لك في... بالتوبة وحين يأذن الله عز وجل لك بالتوبة تلهم التوبة تلهمها فتتوب ثم يتوب الله عز وجل عليك توبة ثانية وهي التوبة إسابة وجزاء وكذلك قال الله جل وعلا في السلاسة وعلى السلاسة الذين خلفوا الذين تخلفوا عن غزل التبوك كعب بن مالك وصاحبه وعلى السلاسة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمرحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلي ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إذن هذه توبة بين توبتين توبة إلهام وتوبة إسابة وجزاء التعقيب الأخير من يوفق للتوبة يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبب توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبي لماذا قبل الله توبة كعب بن مالك وصاحبي ولم يقبل توبة بضع وثمانين رجلا من المنافقين بل أنزل الله عز وجل شاء ما أنزل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الفرق هو الصدق صدق كعب بن مالك وصاحبه وكذب المنافقون على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل الله جل وعلا توبة هؤلاء يا منافقين وقبل الله جل وعلا توبة الصادقين يا أيها الذين من اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق النواية صدق التوجه لله سبحانه وتعالى صدق العبادة التي, التي لا سمعة فيها ولا رياء التي لا تتقي بها إلا, إلا, إلا وجه الله صدق الأقوال تجاهد نفسك على صدق المقال صدق النواية صدق الاعتقاد صدق العمل فلا يخالف قولك عملك ولا ي... أو... أو لا يخالف عملك قولك فالأعمال تصدق المقال لأن الله جل وعلا زمأ ناسا يا أيها الذين من لما تقولون ما لا تفعلون كبر ورقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابه جميعين